تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّوَنَّ لَوْ أَنَّهُمْ بَاتُوا مَعَكُمْ فِي الْأَأْرَامِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قليلاً قد كَانَ لكُمْ فِي رَسُولِ اللهَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرجُ اللهَّ وَيَوْومَآخِر لِمَنْ كَانَ يَرجُ اللهَّ وَيَوْمَآخِرَ وَذكَرَ اللهَّه كَثير وَلَمَّا رَألمُؤمنِنونَ الأأَحزَابَ قالوا قالوا هذا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُ تَبِدلََا لَجزَ اللهَّهُ الصَّادِقِينَ بِنْصِدِقِهِم وَيُعَذِبَ الْمُنَافِ قينَ إِ شَ أَأَوْيَتُ بَ عَلَيهِمْ إِ اللهَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَا وَرَددَّ اللهَّهُ الذينَ كَفَروا بِغَيضِهِمْ لَمْ يَناَالوا خَير وَكَفَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْهُم مَّن صَيَّاحِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ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 إن كنتم تريدون الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم تريدون الله ورسوله والدار الآخرة وَالدَّارُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مبينة يضاعف يضاعفتها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا